بسم الله الرحمن الرحيم 122. إذا زلزلت الأرض زلزالها 123. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها 125. يومئذ تحدث أخبارها 126. بأن ربك أوحى لها 127. يومئذ